me <laughs> God Not bad. امدت الله من الذين آمنوا بالقول بِكُمُ <تصفيق> مَا innu <laughs> Come on. سخار جعوم الآن full of